قال رحمه الله المسألة التاسعة قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما نزلنا مع هذه الآية ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وهذه الآية كما سمعتم من المراحل التي مرت بها الخمر فإن الخمرة مرت بمراحل كثيرة وهذه من مراحلها وهي مرحلة بيان ما فيها من النفع وبيان ما فيها من الضرر والمرحلة الثانية مرحله تحريم وقت وقت صلاة والمرحلة الاخيره التحريم الأبدي العام هذه مرحلة من مراحل الخمر التي مرت بها. وسئل عنها فاجاب الله سبحانه وتعالى العباد بهذا الجواب قال المساله التاسعه قوله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما وفي تاويل ذلك قولان احدهما ان الاثم بعد التحريم اكبر من المنفعه قبل التحريم قاله ابن عباس هذا قول واثمهما اكبر من نفعهما أي أن التحريم أو أن الاسم بعد التحريم أكبر من المنفع التي كانت حاصلة فيها قبل التحريم فإسمها بعد التحريم أعظم من المنافع التي كانت قبل مرخص فيها هذا قول. قال الثاني أن الاسم فيما يكون عنها من فساد عمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح وهذا قول جيد أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لها مفاسد كثيرة فاسد عقمية ومفاسد خلقية ومفاسد دينية كما في آية المائدة ذكرها للخمر فالمفاسد التي تكون وتنتج عنها تكون بالعقل أكثر من المنفع واللدة التي يرجوها الشاربون والربح الذي يرجوه التجار أعظم من هذه اللذة ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء حصل لهم لذة ولا شك وطرب بشرب الخمر ونعشة تحصل بشرب الخمور هذه وهي موضة وهكذا ايضا الربح كما تقدم معكم من التجارة كان سيردونا من الشام بأثمان رخيصة ويبيعونها في الحجاز في أغلاب يتجرون بها فما يحصل من الفساد بها من العمل وهكذا ما يعود على العقل من الفساد أكثر من اللذة والمنفعة هذا قول أو من منفعة اللذة والربح قال الثاني أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح من قراءة المائدة ظهر له هذا قاله سعيد بن جبيت وزاد بأن ذلك لما نزلت تورع عنها قوم من المسلمين أي لما نزلت هذه الآية وإثمهما أكبر من نفعهما قالوا كيف نشربها والله يقول إثمها أكبر من نفعها فتورع قوم من الصحابة لما نزلت هذه الآية وتركوا شربها وتركوا الدلو منها والقرب منها لا تحريما وإنما تورع وانما تورعا اي ترك ذلك تورعا قال اساده سعيد بان ذلك لما نزل تورع عنها قوم من المسلمين وشربها اخرون للمنفعه يعني لاجل المنفعه المذكوره فيها لا للمنفعه البدن كما قدمنا وهذا هو الصواب ان ما فيها منفع للبدن وإنما المنفعه التي ذكرها الله فيهما فيه منافع للناس فالمقصود بالمنفعة في الخمر هو منفعة التجارة واللذة التي تحصل لهم أما منفعة البدن فهي من أعظم الأسباب التي تنهق البدن وتضر بالبدن وتجلب له الأمراض الفتاكة أما منافع ما في منافع الخمر للبدن أبدا الذي يقول فيها منافع للبدن ما هو صحيح أبدا فمن أعظم ما تفسده في بدنك العقل إيش بالمنفعة من فيها وهي تسلب عنك أعظم النعم بالنسبة لأنك في جسدك العقل الذي به مناط التكليف نعم عظيمة العقل إنسان بلا عقل له فائدة منه مسكين ربما يتعرى عند الناس يتعرى عند الناس مسكين إذا زال عنه العقل هذا وهذه الخمر تسلب هذا العقل مع ما يحصل من الأضرار الأخرى بالبدن ما فيها منفعة بدنية إن كان هناك منفعة ففيها منفعة الربح هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى على الصحيح وكذلك ايضا فيها منفعة اللذة أما غير ذين المنفعتين فلا ولا تنسب اليها منفعة البدن فإن ربما ينتفق في البداية هكذا وبعدها ينهار بسبب شتوات هذه الخمور التي خالطها مما ينفق الجسم وبعدها ينهار تحقم الجسم تجد هزيلا ضعيفا قال رحمه الله يعني لأجل المنفعة المذكورة فيها لا لمنفعة البدن كما قدمنا حتى نزلت أي لا يثاني بعده إثمهما أكبر من نفعهما حتى نزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا تحريم لكن مؤقت بوقت معين وهو وقت الصلاه فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر وأنه لا يجوز لهم وقت العبادة تلبس الخمور فتركها أناس أيضا كذلك في وقت الصلاه كانوا يشربونها في الليل بعضهم كان يشربها وبعضهم تركها بعد هذه الآية تماما وبعضهم لا زال يشرب الخمر لأنه ما رأوا في هذه الآية التحريم الأبدي لا زال يشربونها لكن يشربونها في اوقات غير أوقات العبادة يشربونها ليلا فما يأتي وقت الفجر لو قد صحة. أو يشربونها بعد الفجر نهارا ما يأتي وقت الظهر لو قد ذهب السكرة يأتي وقت الصلاة وهو يعني قد رجع له عقله وذهب التمت الرائح نتنا منه قال حتى نزلت لا تقربوا الصناة وأنتم سكارى. قال رحمه الله فإن قيل كيف شربت بعد قول الله تعالى فيهما اسم كبير وبعد قوله واسمهما أكبر من نفعهما كيف شربها الصحابة والله يقول فيهما اسم كبير هذا يدل على تحريم وبعد قوله واسمهما أكبر من نفعهما فكيف تعطاها بعد ذلك المسلمون مع هذه الأدلة ومع هذه الآية التي ذكرت سيجيب عنه قال رحمه الله فإن قيل كيف شنمت بعد قول الله تعالى فيهما اسم كبير بعد قوله واسمهما أكبر من نفعهما وكيف تعاقى مسلم ما فيه مأثم فالجواب من وجهين أحدهما أن الله تعالى إنما أراد بالإثم في هذه الآية ما يؤون إليه شربها لا نفس شربها الله سبحانه وتعالى أراد بالاسم الذي في هذه الخمر وما يؤون إليه شربها فإنه يؤول الى الإثم والعياذ بالله ويؤول إلى الفعال المحرمة من الشتام ومن قف الصلاة ربما تأخر عن الصلاة ومن الصد عن ذكر الله جل وعلا ومن التلبس بافعال الشيطان لانها رجس من الشيطان فهي تؤول الى الاثم اما هي نفسها ما هي إثم هي ما هي اسم عند نزول هذه الايه لو كانوا فهموا منها أن الخمر نفسها المقصوده إثم لتركوها لكن فهموا من الايه انها اسم أي باعتبار ما تؤول اليه من الاثم فهي اسم ولم يفهموا من الايه انها نفسها هي الخمر إثم لو فهموا منها ذلك لتركوها كما جاءت الايات بعد ذلك آية المائده لما فهمنا منها هذا قال انتهينا انتهينا لكن هذه الايه ما فهموا منها انها نفسها هي الاسم ولكن فهموا منها ان شربها يؤول إلى الاسم وهذا الاسم هو الذي ياثم به الشخص باعتبار ما تقول تؤول الى إثم. اما الشرب نفسه فهدمه اسم فاذا شربها الشخص ولم يفعل شيء من الافعال التي تؤول اليها الخمر فهدمه آثم هذا ليس بآثم عند نزول هذه ايش الايه وإنما يأتم إذا شربها وفعل الأفعال التي تؤون إليها الخمر فهو يأتم على ذلك لا على الشرب وإنما يأتم على هذا الفعال الذي يأتم بفعلها الشخصي هذا الذي فهم الصحابه لذلك استمر بعضهم على الشرب وبعضهم ترك الشرب قال رحمه الله أحدهما أن الله تعالى إنما أراد بالإتم في هذه الآية ما يؤون إليه شربها لا نفس شربها، لا نفس شربها، وهذا جائز في لغة العرب أنهم يكونون شيء ويصفون بهذا الوصف نحو هذا الوصف باعتبار ما يقول إليه وليس في الحال وإنما باعتبار ما يقول إليه. قال فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أتى بما فعل من ذلك لا بنفس الشرب كلام جميل هذا من نحسن توجيهه من فعل ذلك. الذي يقول إليه أي الشرب فقد أتم إذا فعل هذا الفعال المحرمة لا بنفس الشرب اثم لأن الله ما حرمه في هذا الوقت قال فمن فعل حين إذن ذلك الذي يقول إليه فقد أتم بما فعل من ذلك لا بنفس الشرب يعني نفس الشرب لازالت تبع موجوده فيه وإن لم يفعل ذلك الذي يقول إليه لما لما كان عليه حين إذن إذا شرب الخمر ولم يفعل شيء من الفعال التي تقول ويقول الشرب إليها فما يأثن شرب الخمر وجلس في بيته مثلا وما آلا أحد ولا سب أحد ولا فعل شيء صلى صلوات إلى خبر ذلك وقام بواجبه شارب الخمر شارب الخمر فبنفس الشرب كان لا يأثن وإنما يأثن باعتبار ما تقول إليه الخمر هذا الذي دلك عليه هذه الآية فلا يقال كيف فعلوا الاسم صحابة كيف فعلوا الاسم لا ما فعلوا الاسم الشرب نفسه ما هو إثم كان الشرب نفسه هو كان حينئذ ليس باثم وإنما المقصود بالاثم فيها هذا هو ما تول ايش الخمر الله سبحانه ما يفعلوا هذا الاثم ما يفعل الاثم لنا وعلموا انها إثم ما شربوها لكن فهموا منها أنها تول للإثم المقصود أي أنها تول للإثم فلذلك بقي بعضهم يشرب و بعضهم ترك الخمر ترك الشرب عند نزول هذه الآية قال رحمه الله وإن لم يفعل ذلك الذي يؤول إليه لما كان عليه حينئذ إلى فكان هذا مقصد القول على وجه الورع لا على وجه التحريم أي تركوها تورعا لا على وجه التحريم لأن الشرب ما كان محرما عند نزول هذه الآية وإنما المحرم ما تؤون من هذه الآية المفهوم ما تؤون إليه الخمر وما يؤون إليه الشرب من انفعال القبيحة المحرمة هو هذا هو الاسم أما الشرف فليس باسم وأما بعد آية المائدة فلا يجوز الدنو منها الدنو منها اجتنبوه هكذا يقول الله هذا من أعظم الزواجر فاجتنبوه قال رحمه الله فكان هذا مقصدا قوني على وجه الورع لا على وجه التحريم فقبله قوم فتورعوا. وأقدم آخرون على الشرب حتى حقق الله تعالى التحريم بأي آية حقق الله تعالى التحريم يا ولد؟ حتى حقق الله تعالى التحريم بأي آية؟ احسنده اجتنبوه بآية المائلة إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلا ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأل أنتم منتهون سبحانه الله من الذي يطلق فيه؟ قال رحمه الله وقدم آخرون على الشرب حتى حقق الله تعالى التحريم فامتنع الكل ولو أراد ربك التحريم، لقال لعمر اولا ما قال له اخرا حتى قال انتهينا أي والله. لو أراد الله تحريم، لانزع هذه الآية التي فهمها عمر، وفهمها غيره من الصحابة النجوى التحريم القطعي، فقال انتهينا والصحابة قال انتهينا واراق الخمر. استكر. لكن ما أراد بهذه الآية التحريم، وهذا الذي فهمه الصحابة. قال رحمه الله. الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فيها من الإثم الموجب للامتناع وغرنه بما فيها من المنفع المقتضية للإقدام فيها للإقدام فهم قوم من ذلك التخير بين الحالين وهذا فهم صحيح هذا فهم الآية صحيح وإثمه اكبر أكبر فهم التخيير لأن ذكر نفع وذكر إثم فيها فهم التخير منها قال الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فيها من الإثم الموجب للامتناع وقرنه بما فيها من المنفعة المغتضية للإقدام فهم قوم شربها قوم من ذلك التخير بين الحالين ولو تدبروا قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما لغلب الورع نعم سيغلب الورع لا شك سيغلب الورع لكن هذا الفهم صحيح الذي فهموه انهم مخيرون بين الشرب وبين الترك بين الشرب وبين ااه الترك لكن الاسم اكبر ففيه اشاره من الله ان الترك اولى الترك اولى لكم واسمهما اكبر من نفعهما فهذا هو الاولى بكم انكم تتركوها وتتورعون عن شربها لكن ما اراد التحريم قال رحمه الله ولو سدبروا قوله تعالى واسمهما أكبر من نفعهما لغلب الورع فاقدم من اقدم وتورع من تورع حتى نزلت آية التحريم الباحث آية التحريم الباحثة الكاشفة لتحقيقه ففهمها الناس أجمعون فهموها أن المقصود بها التحريم والصحابة يا أهل اللغة أهل اللغة يفهمون الكلام والقرآن انزل على ناس يفهمونه خاطبهم الله بلسانهم لسان عربي مبين فالله أرسل لهم رسولا يتكلم بلسانهم وفهم القرآن وفهم مراد القرآن ومغاز القرآن وهم أفهم الناس لكلام الله اعلم الناس بالله جل وعلا فيفهمون النصوص فلما جاءت آية المائدة كلهم تركوه يقول لا أراد الله كذا أراد الله كذا لا خلاص فهمها لتفيد التحريم القطع البتي قال رحمه الله ففهمها الناس وقال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بتحريم الخمر انتهينا من هذه الآيات التي تتعلق الخمر استفدنا منها خيرا كثيرا الحق استفدنا منها مسائل كثيره تتعلق بها و اثمهما اكبر من نفعهما يسالونك عن الخمر قال رحمه الله ما هو سبب نزول هذه الايه يا عبد الله يسالونك عن الخمر هل لها سبب نزول ان عمر كان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام او يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا فانزل الله هذه الايه ثم قال اللهم بين لنا بيانا شافيا فانزله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال اللهم بين لنا بيانا شافيا فأنزل هذه انما الخمر والميسر والانصام احسنتم هذا هو سبب نزول هذه الايه التي ذكر فيها تسع مسائل رحمه الله المساله التاسعه واثمهما اكبر من نفعهما تسع مسائل تتعلق بهذه الايه تراجع إن شاء الله لان فيها احكام طيبه جميله يحتاجها الطالب قال رحمه الله الايه الثامنة والخمسون قوله تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو من اساله عن اعراض هذه الايه ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو ما يعلم ماذا قبل هذا عبد الله اسم استفهام وايش ايش تقول اه مبتدا لا ها نعم ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر يسألونك ما الذي ينفقونه ويصلح ان تقول ماذا كلها ايش استفهام قل العفو اذا قرئ قل العفو بالرفع فماذا كلها استفهام يصلح هذا وهذا يجوز هذا وهذا فيها وما يعرب قل العفو قراءه سبعيه نظمها قل العفو يسالونك ماذا ينفقون قل العفو مباهرا على قراءه النص تكون كلها استفهام على قراءه النص قل العفو نعم مفعول به و التنذير مفعول به لهذا قل و نعم احسن ده مفعول به لفعل محذوف قل قل العفو يسالونك ماذا ينفقون قل انفقوا العفو احسنت العفو مفعول به لفعل محذوف قال رحمه الله اختلف العلماء فيها على سته اقوال اي في قول العفو ايش المقصود بالعفو اختلف العلماء فيها على ستة اقوال الاول انه ما فضل عن الاهل هذا هو اقرب الاقوال يسالون لماذا ينفقون قل العفو الذي يرجحون امام ان المقصود بالعفو هنا اي ما فضل عن الاهل فينبغي انفاقه وبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى وأما أنه ينفق ما يحتاج اليه فكفى بالمرء يثمن يضيع من يقود ومن يعود ويحتاج هذا الطعام ويذهب يبذله وأهله جيع هذا خطأ ولا يصلح لكن إن كان فضل عندك شيء زائد ترك تنفقه الله حتى على ذلك ورخص في هذا الشيء في بدله للغير والآن الناس مع الملايين المكدسة ومع معهما مع يجوز لهم ما في مانع لكن ما فيه بدل في وجوه الخير من رحم الله سبحانه وتعالى يوفق لذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما تك علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين أحد تعرفون أحد سلسلة سلسلة جبال لو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت يعني ثالثة وما بقي منه شيء سيذهب به يمين شمال فقه هكذا وهكذا إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة صلى الله عليه وسلم قال الأول أنه ما فضل عن الأهل قاله من عباس الثاني الوسط من غير تبديل ولا إسراف وهذا قول شيء الثاني الوسط من غير تبديد ولا إسراف قل العفو ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدموما مخذولا فتقعد مدموما محسورا قال ابن عباس أيضا قال الحسن قال الثاني الوسط من غير تبديل ولا إسراف قالوا الحسن هذا المعنى محتمل فيها لكن المعنى الأول دل عليه الأثر قال الثالث ما سمحت به النفس هذا أيضا معنى جيد ما سمحت به النفس قل العفو ما سمحت به النفس كثير أو قليل يوفق الشخص ولا يتردد بذلك فان القليل إن صاحبه الإخلاص فهو عظيم عند الله جل وعلا ولا تحقرن من المعروف شيئا قال الثالث ما سمحت به النفس قاله ابن عباس أيضا الرابع صدقة عن ظهر غنا هذا قد جاءت أذلة في الحث عليها قاله مجاهد الخامس صدقة الفرد ولنعبوا المقصود بها صدقة الفرد قاله مجاهد أيضا السادس أنها منسوخة بآية الزكاة قاله ابن عباس أيضا قال المصنف رحمه الله التنقيح التنقيح بين هذه الأقوال تنقيح هذه الأقوال وما هو الصواب منها قال التنقيح قد بينا اقسام العفو في مورد اللغة الصدق وهو الصفحة 93 من هذه النسخه بين معاني العفو في لغة العرب قال قد بينا اقسام العفو في مورد اللغة عندما فاسترنا قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء وبينا بيانا جميلا فيما تقدم فلينظر هنالك وأسعد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصحة ما عبدته اللغة وأقواه عندي ما عبدته اللغة وأقواه عندي الفضل للأثر المتقدم وللنظر بين الدليلين للأثر وقد شاهد في حديث مالك الفضان الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي تليها ويد السائل السفلى فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسه شهدنا فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسه هذا يفيد هذا المعنى أن المقصود بقول العفو أي الفضل الذي زاد عن حاجتك وحاجة اهلك فابدله في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا دل عليه الاثر كما في حديث مالك من فضال عند أحمد صححه والعلام الألباني رحمه الله فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسه قال رحمه الله للأثر المتقدم وللنظر أي دليل نظري دليل اثري ودليل نظري وللنظر وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج صحيح الله ربما يندم واحتاج صدق بمال كثير ويقول والله إلينا ما بدلتنا لن في حاجة إليه في حاجة اليه والله المستعان يجلس هكذا يضيع الاجر لكن إذا بدل الفضل والشيء الذي يسره الله له فهذا إن شاء الله الله ما يأتي عليه وقت ويندم لكن إذا بدل المال الكل ربما يحصل شيء بنفسه بعد ذلك وهل يحتاج قوه إيمان قوة إيمان فإن ذلك صلى الله عليه وسلم يقول ما تركتني أهلك يسهل الصديق ما تركتني أهلك قال تركت لهم الله ورسوله هذا قوي الايمان الصديق وهكذا يقول لسعد الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير لو تنزل عادك أحسن لو تنزل عن الثلث أفضل اللي تبي تصدق به هذه ارشادات عظيمة جدا لأن الإنسان ربما يندم يعطي أموالا هكذا ما عنده تلك القوة الإيمانية يضعف بعد ذلك ويضيع عجرة فمن الآن قبل أن يحصل شيء قال وللنظر وهو أن الرجل إذا تصدق بكثير ندم وحاجة فكلاهما مكروه شرعا كلاهما مكروه شرعا فيعطون يسير أي الندم وما ذكره فكلاهما مكروه شرعا فيعطاه و بذل الكثير بس يعني بذل المال الكثير الذي بسببه يحصل ما سمعت فإن النساء صلى الله عليه انما في الثلث لمن ربما علم منه انه ربما يضعف ربما يضعف او لمن اراد ان يرشد الى الافضل الى الافضل قال فكلاهما مكروه شرعا فيعطاؤ يسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال كلام جميل يا أخوان إعطاء يسير حاله بعد حاله اوقع في الدين وأنفع في المال لكن لو اعطيت كثير دفعه واحدة ربما تندم وتحتاج بعد ذلك لكن اعطيت يسير وما شاء الله جاء داخل آخر وأعطيت يسير وجاء داخل آخر وأنت ما شاء الله تشعر أن هذا المال بسبب أو الصدقة أن لها اثار جميلة في مالك وهكذا وتشعر بنفع في المال ما, ما نقصت صدقه من مال فالمال يترى بالخير والخير يزداد به الشخص خيرا قالوا قد جاء ابو نبابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله وكذلك كعب فقال لهم الثلث كعب أيضا من سعد بنبي وقاص هؤلاء ثلاثة جاءوا بي او أرادوا ان يصدقوا بمالهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم إلى الثلث i na do